في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لا آيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم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 en dat is een van de belangrijkste redenen na wij hier En van harte lana in het leven van jonge dame, die geen zin heeft, die geen zin ik kan dat